لآن ل ا ق ر آ ن الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الدين إياك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ا ا الصراط ل م س ت ق ي م ص ر ا ط الذين ن أ ع م ت ع ل ي ه م غير اقم ل عليهم ولا الضادلين م آمين ض و ب أ ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل وقران آ ن ل ف ج ر ر و ق آ الفجر إنت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 وننزل من ا ل ق ر آ ن م ا هو ش ف ا ء و ر ح م الله ا ل ظ ا إلا ل م ي ن خ س ا ا ر وإذا أ ن ع ع م ل ى ونآ وإذا يؤوسا بجانبه كان الشر مسه قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح الروح م ن أمر ربي و م ا أ و ت ت ي م من ا ل ع ل م إ ل ا ق ل ي ل ل ا و ئ ن ا ل ن ذ ه ب ن ب ا ل ذ ي أوحينا إ ل ي ك و ل ع ل ئ ن ا ل ن ذ ه ا س ل ا ل ذ ي موسوعه النابلسي ي لك ل ا إ ل ا من ربك إن فضله ع ل ي كبيرا ك قل إن ج ت م ع ت الاسلاميه اجتمعت الانس والجن على أ ن ي أ ت و ا بمثل هذا القران لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا منه ل ف ي ه ذ ا ا ل ق ر آ ن م ن كل م ث ا ل ف أ ب ل س ي